بسم الله الرحمن الرحيم أقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما أتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين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 وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً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 إنه لا إله إلا أنا فاعظون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 وَجَعَلْنَا فيها فِجَاجًا سُبُلًا لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مَعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْخَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وما جعلنا لبشر من قابلك الخلد افا ان التفهم الخالد كل نفس فانئه الموت ونبلكم بالشر والخير فتنه الينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ 117. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 118. لو لَا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار, حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا رجل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 119. وأرادوا به قيدا فجعلناهم الأخسرين 110. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 111. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم مَتَى يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا جئناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 127. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذن ذهب مغاضبا فظن أم لنا قدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم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 17. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها, وجعلناها وبنها آية للعالمين 19.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 وَأَكْثَرُوا وَبَلْ الوَعْدُ حَفُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 ايكت هذا يومكم وتتنقبون الملائكه هذا يومكم الذي كنت تعدون يوم نطق السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا